يا <تصفيق> عداف من دنون بذو نكونين يطجن صرات جوم يدو راسي هناو ثلوف ثمره تنولفو دي ثجليس تجدغون السوت في بوران السن حريره فوزو وذ فيذ نترو اسميثن دورز المحناء القبض دم قولي ومكسلي وقور نكسن رضا القبض دم قولي ومكسلي وقور نكسن الغيبه يذوب لي عمري وتسرب كل خطري Oplaj tukaj zgodba, pe bestV sprica, Najooo pozita bo slijnih zgodba, Zan referredi, rst染 zacie U Kellery سنذيل خطري وفلسور قطع غليس yes. أحمام يروس نذيل خطري وفلسور قطع غليس kerek yel sura yul khatri huwa kerek الشبه للمحنه في في الشغل تترثع بالثمن لا الفليش ادي وي زجني وسي الحزن تاع Zdravi se, da ولما خطري ولما يكفن عمايا كارك يتصر عجول خطري ولما يكفن عمايا يظلي في ذرو مذرا sawlaw yimma chi ghayr ghouri temjeda dibath wal hamami nesedba endi aziz mlmak zrawa Srebi jezdi, ki jezdi, ki lewen, karek jezdi, ki jezdi,